و <تصفيق> <تصفيق> أرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم. وحرمنا عليه المراضع من قبل دخل المدينة على حين غفلة in mm -hmm. كما قتلت نفسا بالأمس كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا عباراً في الأرض over oh. وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولنا إلى الظل فقال شاءته إحداه ما تمشي ولا استحيا أما جاءه قص عليه القص قال لا تخاف إِنَّ خَيْرَ مَا نَسْتَذْرُ تَنقُوٌّ آمين قالا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ بَنَتْ <تصفيق> That's energy. فَلَمَّا قَضَىٰ مُسْنًا أَجَلَهُ وَسَارَ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَسَمِعَ mm يا صعد قبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في ك تخرج بيضًا. ولننا <تصفيق> لَعَلِي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَى مُوسَى وَإِنِّي إِلَى أَضُنُّ مِنَ الكاذبين. تكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا، أنه. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا لغنة وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنَ الْمَقْضُوْحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَرَدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ بصائر للناس وهوذى ورحمة لغلهم يتذكرون وما كنت بجانبين وغينا <تصفيق> طال عليهم العمر وما. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما, لتنذر قوما اتاهم من الذين من قبل كلن لهم يتاذكرون ولولا أن بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقول um لَهُمْ قَوْلٌ لَعَنَهُم يَتَذَكَّرُونَ الَّذِي وإذا سمعوا اللغوة أغرضوا عنه وقالوا تغي الجاهلين إنك لا تهدي من أصببت ولكن جئ الرزق من لدننا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُلْكًا الْقُرَاةَ تَايِبًا وَثَابِ وما كنا ملك القرى إلا وأهلها ظالمون وما ناؤ الايات في الدنيا وزينتها وما قال الذين أفقى عليهم القول ربنا 국민 tehtyä, له الأمر this إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَ. قال له قول لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي لما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله. Oh! مثلما أُوتِيَ قارون إلَّا هُوَ لذُو حظِ الناظِمِ You yeah, وَأَنزَلْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَ Joo. Yep. in I'm <laughs>